قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما فرون في رجل وقع بمرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد إن رجلا وقع بمرأته وهو محرم فبعث إلى المدينه يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل فقال سعيد بن يسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي افسداه فإذا فرغا رجعا فإن ادركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي افسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدن قضية سعيد بن المسيد يسأل من عنده ما ترون ما تقولون في رجل واقع أهله وهو محرم فأمسكوا عن الجواب إراد السؤال وانتظار الجواب من أقوى أساليب التعليم وقد جاء القرآن الكريم وجاء جبريل عليه السلام وسلكه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه الخلفاء والعلماء جميعا تجدون القرآن الكريم في أول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يسألونك ماذا ينفقون قل العاف يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناف يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه إلى آخر يسأل عن اليتامى مهام أمور الحياة أورد القرآن فيها أسئلة وأتع منها القرآن الإجابة على مقتضى الأسئلة وهنا حينما يأتي السؤال ويأتي الجواب تجد النفس وتجد الاحساس يتقبل الجواب ولا ينساه والرسول صلى الله عليه وسلم لما سال معاد اتدري يا معاد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الله الرسول يعلم ان معاذ لا يعلم الجواب الرسول يعلم ولا لا يعلم بان معاذ لا يعلم الجواب عن هذا السؤال اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله من فنه يدري هذا هذا امر بالوحي ورسول يعلم هذا ولماذا يساله نحن نعلم جميعا معاد حينما سمع هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الجواب ماذا ستكون حالة معاد ها؟ التطلع والحرص الشديد والرغبة الأكيدة في أن يتلقى جواب هذا السؤال ومن فنح يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سيصبح معاد كله احساس. وكله سماع وكله عقل وكله قلب وكله مستعد لتلقي هذا الجواب الذي سيأتي يتفاعل مع نفسه حتى نفس الإنسان لو سأل غيره لو جئت وسألت إنسانا عن شيء لم تعرف ما أين بيت فلان بلش حتى في الأمور الدينيه ماذا تعرف عن البلد الفلاني هل تسأل وتنصرف عنه او تلقيه سمعك كاملا ترعه سمعك لانك في حاجة الى الجواب فإذا ما القي عليك انت السؤال وانت لا تعلم الجواب وطمعت ان يلقى اليك الجواب كيف يكون حالك السؤال والجواب يوجد تفاعل اما بين السائل والمسؤول او في حقيق نفسية السائل بذاته فلما جاء الجواب حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن, يدخل من لا يشرك بشيء أن يدخله الجنة وأصبح هذا الجواب مسجل عند الصغير والكبير فهنا سعيد المساب يسأل فسكتوا إما أنهم لا يعلمون هذا الحكم أو أنهم أمسكوا توقيرا واحتراما لم يريدوا أن يتقدموا عليه وكذلك أسلوب السؤال والجواب كما اشرنا جبريل اتخذه وفي هذا المسجد وكلكم تعلمون ذلك كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد يعني أمر يلفت النظر من فنجا لو كان من أهل المدينة عرفه بعضنا لو كان جاي من الخارج يكون عليه آثار السفر من الغبار ومن السفر لكن هذا نظيف نقي ثيابه بيضاء نقية وشعر أسود أفاعم يعني ما فيه قبره السفر ولا شيء لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه آثار السفر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه كأنه يعلمهم كيف يسألون أو جلسة المتعلم ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام هذا سؤال ولا لا هو متعلم معلم في صورة المتعلم قال الإسلام وذكر له اركانه قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم انتقل إلى الإيمان إلى الإحسان إلى علامات الساعة إلى اماراتها كل ذلك بالسؤال والإش والجواب ثم انطلق الرجل فقال صلى الله عليه وردوا علي الرجل فطلبناه فلم نجد وانت شفتوه لمن جاء راح قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمردي يعلمكم فالسؤال والجواب من أهم وسائل التعليق والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي على أصحابه الأسئلة وقضية ابن عمر لما طرح الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال ما شجرة أشبه بالمؤمن في طلعها في حياتها في ثمرتها في كذا في كذا والكل ساكت ثم ذكر صلى الله عليه وسلم لهم أنها النخلة ابن عمر لما خارج كان غلام يقول لأبي فطق والله يا أبتي لقد خطرت ببالي ولكن استحيت أن أذكرها مع كبار الناس قال ليتك ذكرتها والله كانت أحب إلي الدنيا وما فيها إلى غير ذلك وعمر رضي الله تعالى عنه في علية القوم وشيوخهم كان يدخل ابن عباس فكان كبار الناس لما يرون غلام جالس معهم يقولون فيما بينهم ما يستطيعون ان يبلغ عمر لنا غلمان مثل هذا الغلام ولنا اولاد ما جبنا احد لماذا يدخله علينا فبلغ ذلك عمر فاراد ان يبين لهم لماذا يدخله لا لكونه ابن العباس ولا لكونه عبد الله ولا شيء ففي يوم من الايام طرح عليهم سؤال ما تقولون في تفسير قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنا إيه كان تواب فتكلم الناس ما قالوا منهم من قال بشرى بالفتح بشرى بالنصر بشرى بإكمال نعمة الدين إلى غير ذلك وابن عباساك قال ما تقول أنت يا ابن عباس عجيب والله أمامك القوم كلهم وتوجه السؤال لابن عباس وهو الغلام اللي هم مضر منه قال اراها نعت لنا رسول الله وهو حي بين أظهرنا قال وأنا أرى ذلك فلما يوافق رأي ابن عباس رأي عمر من يبغى يتكلم بعد هذا وسألوه كيف نزعت بهذا؟ من فن استنتجت أنها نعي لرسول الله وهو حي النعي كل الميت قال لأن الله أرسله بهذا الدين وأمره بإبلاغ الرسالة وأن يجاهد حتى يبلغها فإذا بلغ الرسالة وادى الأمانة وجاهد وأتم الله النعمة ودخل الناس في الدين أفواجا ماذا بقي لمهمته تمت مهمة ولسه بقيتها شيء جاء ليعلن الإسلام فإذا ما أعلن وتقبله الناس وصاروا يدخلون فيه أفواجا ما هو أحد أفواج يب تمت المهمة ولا لا اذا يتأهب بالتسبيح بحمد ربه فسبح بحمد ربك أي تفرغ لنفسك وتزود لرحيلك للاقات ربك اذا عمر رضي الله تعالى عنه كشف لهم منزلة ابن عباس بايش بالسؤال لا بشرف النسب مع ان عمر يعترف بهذا الشرف لانه في موضوع, موضوع الاستسقى لما قال يا حينما طلبوا من عمر ان يستسقي لهم فجمع الناس وقاد العباس وقال يا ربي كنا نستسقي برسولك فتسقينا ونحن الآن نستسقي بالعباس عم رسولك فسقينا قم يا العباس فادع الله لنا ليش ما تقدم هو وهو أمير المؤمنين ليش ما تقدم الآخرين لأن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يحترم ويعترف ويكرم هذا النسب فقام العباس ما قالش بجاهي بكذا قال اللهم دع الله وهم يؤمنون عليه والمؤمن احد الداعيين يهمنا في هذا ايه ان عمر سأل وبالعلم شرف من الغلام على الشيوخ وهكذا ننتقل خطوة اخرى في قضية العلم بس للتنبيه تعلمون قضية ابينا آدم مع الملائكه لما قال إني جائل في الأرض خليف ماذا قالوا؟ استفسار ما هو اعتراض استضاح أتجعل فيها من يعيد الكرة السابقة من الحن والبن والجن من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أنت حتجعل الخليفة عشان العبادة والتصبيح نحن نسبح ونقدس ونحمد قال إني أعلم ما لا تعلمون ولما اراد أن يبين لهم مبدئيا مما يعلمه الله سبحانه ولا تعلمه الملائكة وأن يبرز فضل الخليفة الجديد قلنا يا آدم انبئهم بأسماء قل نعم فعلم آداء هنا وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها بعدين عرضهم على الملائكه هاي انبئونا انبئوني باسماء هؤلاء اللي كنتم صحيح. قالوا سبحانه التنزيه المطلق لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم طيب تعال يا ادم انبئهم باسمائهم ظهر شرف ادم بايش بالطين اللي خلق منه لا بالعلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه. إلى غير ذلك الباب في هذا واسع تعلمون قضية نبي الله سليمان فتفقد الطير فقال ما لي لا أجله لا أرى الهد إيش لا أعذب أنه أو لا أتبح أنه أو لا غير بعيد فجاء أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقص عليه إيش قضية سبأ وملكها وقومها واوتيت من كل ولا أرش... كل هذا كله إيش أخبره بتفاصيل مملكة جديدة. انظروا يا اخوان كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول هذا علم جغرافي شكلي اطلع عليه. لم يكن عند نبي الله سليمان أعطى الهدهد دفعة قوية جعلته يقف بين يدي نبي الله سليمان ويتطاول ويقول أحط بما لم تحط به كلمة الاحاطه ما هي بسيطة ولكن متأكد وعن مشاهدة جعلت نبي الله سليمان يوقف تنفيذ الحكم السابق الغيابي لا يذبح ولا يعذب فكل فلننظر يقف التنفيذ افلقت وشوفوا بلاغه القران صدقت وكذبت متساويه في الموازنه متساويه لان عايزين نعرف وكلاهما متعادلان متساويان امامنا لكن قدم الصدق اولا اصدقت ام كنت من الكاذبين وليش قدم الصدق لأنه رأى من مخايل الصدق عنده والثقة بنفسه والتوكيد على خبره ما يغلب على الظن أنه, أنه صادق. اذهب بكتابي هذا. محكوم عليه بالإعدام يصبح سفير مفوض. وروح بالكتاب القه إليه إلى آخر القصة وكان السفر موافقة جاءت بأمة بكاملها وأسلمت مع سليمان. بإيش هذا العلم نجي حدنا إلى الآن الميتة المحرمة والنطيحة والموقودة والمتردية وما أكل السبع كله محرم ولا لا إذا لم يذكف فهو محرم ولكن صيد الكلب الكلب المعلم وما علمتم من إيش مكلبين تعلموهن مما إيش رجع العلم مرة أخرى فصيد السبع وهو صيد الوحوش ميتة وصيد الكلب وهو صاحب المثل المعروف لتعليمه فهي حلاله بأي شيء بشرف الكلب على الأسد لا والله ولكن بشرف ايش التعليم اذا سعيد بن المسيد نهج المنهج الذي سلكه رسول الله وسنه في مناهج التعليم والآن في وسائل التعليم الحديثه كما يقولون في أصول التربية أن الأستاذ يبدأ بطرح أسئلة حول الموضوع ليستنتج الإجابة ويسجلها على السبورة كأن الطلاب هم الذين جاءوا بالإجابة من عندي أنفسه ثم يدخل إلى الموضوع إذن السؤال والجواب من أهم وسائل التعليم ولا مانع أن كل أستاذ يطرح الأسئلة سواء في أول الدرس أو في أثنائه أو في آخره ما دام في الوقت متسع ويريد ان يستطلع مدى حصيلة السامعين او الدارسين او الطالبين فهنا سعيد ابن مسيح وفي هذا المسجد بل يذكر ابن فرحون في تاريخ هذا المسجد في القرن السابع الهجري كانت الدروس على احسن ما تكون وكان هناك رجال يمرون بحلق الدرس وينظرون الكتب التي بأيدي الطلاب ثم يأخذونها ويسألون فيها ماذا حصلوا من العلم وإلى عهد قريب كان الشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمة الله تعالى علينا وعليه وفي هذا المسل أمام باب الرحمة أو عند خوخة الصديق وفي بلوغ المرام حفظا وسبل السلام شرحا ليلة كل ليلة ثلاثة أحاديث تسمع غيبا وتشرح إلا ليلة الخميس الجمعة ما كانش فيها درس فالليلة الخميس ما في درس جديد ولكن سؤال ومناقشة فيما قرأ في أول الأسبوع ويورد على الشيخ كما يورد على الطلاب ويناقش ويناقش ولو أجاب بإجابة قد يجيب بشيء غير الواقع ليرى ماذا يقول الطلاب يجاب كما يجاب الطلبه وتكون تلك الليلة بمثابه مناقشة محاضرة مناقشة رسالة كما تعرفون وبهذا كان هناك فعلا روح للعلم وهناك حوافز وهناك كان درس العلم لا شهادة ولا وظيفة ولا شيء العلم للعلم ورغبة محضة إذن أسلوب السؤال والجواب من أهم لوازم الدرس ومن أقوى عوامل كشم عند الطالب وعلى هذا لعلنا نتعلم من هذا وفي بعض الأحيان قد نورد بعض الأسئلة في بعض المسائل ولكن هذا الباب لا يحتمل هذا الباب من الصعوبة بمكان ولكن في أصول المسائل التي نوردها إن شاء الله فسعيد بن المسيب يطرح السؤال على جلسائه على طلابه على الحاضرين عنده ما ترون في رجل واقع أهله وهو محرم فأمسكوا عن الجواب فقال انظر يا إخوان ماذا قال عليه كذا لا إن رجلا يحكي واقعه بالفعل أصاب أهله وهو محرم فأرسل إلى المدينة المدينة يرسل إليها من فين من مكة لماذا؟ لأن المدينة كانت ونرجو الله أن تعود وتظل ولا تزال هي منطلق العلم وهي موئل العلماء بل منها انطلقت كلمة التوحيد ومنها انطلقت كتب الدراسة وما من مدرسة في العالم الإسلامي إلا ومدرسوها من هذا المعهد النبوي الشريف تاتي الى مكه ذهب ابن عباس وعنه مجاهد وعطاء تاتي الى العراق ذهب معاذ او الى الشام ابن وابو سعيد الخدري وعلي ابن ابي طالب تاتي الى الشام والى اليمن معاذ ابن جبل في دمشق وزيد بن ثابت وعلي ابن ابي طالب في اليمن وتاتي الى مصر ليس بن سعد زميل مالك وعمر بن العاص فاتح مصر كل هؤلاء من اين انطلقوا من المدينة ولهذا كانت الرحلة الى المدينة من اقطار الدنيا تأتي لطلب العلم ويأتي الحديث الصحيح يوشك ان يأتي على الناس زمان يضربون اكباد الابن لعالم المدينة او لعالم بالمدينة وهكذا يرس يرسل الرجل من مكة إلى المدينة يسأل عن تلك النازلة عمر بن عبد العزيز في أول شبابه جاء أبوه عبد العزيز بن مروان وهو أمير وخليفة أراد أن يرسله إلى البادية ليتعلم العربية ادبا وشعرا ولغة والفروسية فقال يا أبتي او خير من ذلك قال وما خير من ذلك قال أن ترسلني إلى المدينة أتعلم الفقه والأدب عمر بن عبد العزيز فيأتي ويوصي به من علمائها وفي يوم من الأيام نسيت اسمه وفي يوم من الأيام يتأخر عمر على شيخه فيسأله لماذا تأخر فيقول إن مرجلتي كانت توجل شعري معلوم عند الناس في التاريخ أن عمر بن عبد العزيز كان من اشيك وانظف واطيب الشبان هيئة وعناية حتى انهم كانوا بالشام ليرسلون ثيابهم عند الغسال الذي يغسل ثياب عمر من اجل ان تصيب من الطيب الذي يتحلل في ماء غسلها ها هو كان عمر بن عبد العزيز فارسل الى المدينة فتأخر على شيخه فسأله لماذا تأخرت قال ان مرجلتي خادمة خاصة ترجل له شعره فكتب الى ابيه بذلك لقد تأخر عمر في اليوم الفلاني بسبب كذا وهنا نعلم حينما تكتب المدرسة الى ولي امر الطالب ليتعاون معها على سلوكه وعلى حفاظ الوقت وعلى محافظته على دروسه تتعاون المدرسة مع البيت ويتعاون البيت مع المدرسة وهكذا التلاحم بين الطرفين فما كان من عبد العزيز ابن مروان والد عمر الا ان يرسل مرسولا من دمشق وياتي الى المدينه فما برح المدينه حتى حلق شعر عبد العزيز عمر لماذا لالا يكون مشغله له عن دروسه وهكذا ايها الاخوه المدينه يبين لنا سعيد بن المسيب بان الرجل لما وقع على اهله واحتاج إلى فتوى مع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد أقام ابن عباس بمكة يقيم للناس الحج ولكن ابن عباس كان اعتبر بأن يسكن مكة لكنه يسكن الطائف وكان يقول بلد تتضاعف فيها السيئة كما تتضاعف فيها الحسنة لا أقوى على سكناها اتخذ طائفا سكنا فكان يسكن الطائف واذا جاء الحجاج نزل الى مكة ليقيم لهم الموسم للفتوى اذا في ذلك الوقت لم يكن ابن عباس موجود اذا بعد ذلك احتاج الرجل الى من يفتيه فما طابت نفسه الا ان يرسل مرسولا من مكة الى المدينة ما هو بسم البيت روح المسجد ولا دور من لا ولا بالتليفون يسأل عن فتوى لا يبعث مرسولا وليس هذا بغريب لقد جاء عن السلف جابر بن عبد الله وغير يرحلون من المدينة الى الشام دمشق ومن المدينة الى الفسطاط في القاهرة لحديث يسمعانه احدهما سمع كان سمع حديثا من رسول الله في الستر على المسلم فذهب الى الفسطاط في القاهرة افيكم فلان نسيت اسمه ايضا قالوا بلى دعا الأمير قال ابعث معي من يدلني على بيتك فذهب أبو أيوب الأنصاري فلما وقف على بيته وناداه خرج أبو أيوب مرحبا ما الذي جاء بك انزل قال لا أنزل على رحلته قال ما الذي جاء بك قال جئت حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد إلا أنا وأن خشيت أن أموت أو تموت قبلي لم أتأكده منك سمعت رسول الله صلى الله عليه و... وسلم نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة إلى آخر الحديث فيرحل ثم يقول انزل فلم ينزل ويمضي في طريقه ولم تدركه جائزة الأمير في ذلك الوقت إلا بالعريش ذهب وقطع سيناء بكاملها راجعا إلى المدينة أي ذهب من هنا إلى مصر ليسمع ويتأكد من الحديث ثم يرجع لم تغره مصر بنيلها ولا بزراعتها ولا بخيراتها لأنه ذهب إلى غاية النبيلة وقضاها ورجع لا كأولئك المبتعثين الذين يذهبون إلى الخارج لدراسة لم تكن موجودة في بلادهم فإذا بهم يتالفون مع الآخرين ولربما تزوج هناك واستضل وطنا غير وطنه وآثر أن يخدم أمة غير امته لا هذه هي سيرة السلف في طلبهم للعلم وفي تحملهم المشاق إلى هذا الحد فما بالك بإنسان وقع في مشكلة وأراد أن يعرف حلها إلى أين يتجه اتجه إلى المدين وبهذه المناسبة نقول يجب على المدين وأهل المدينه وعلمائها أن يكونوا موئلا لكل طالب علم وأن يتقبلوا طلاب العلم بل جاء عند ابن ماجه في مقدمته أنه صلى الله عليه وسلم وأن سعيد بن مسيب هذا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس لكم تبع وسياتون إليكم من أقطار الأرض يطلبون العلم فرحبوا بهم واقنوهم أي واعطوهم القنوة أي ما يقتنونه ويسكنون إليه كي يتفرغوا لطلب العلم وهكذا كان الامر عند السلف إذا جاء طالب العلم وكانت الأوقاف وكان جزءا من الزكاة وكان يعطى طالب العلم وفي باب التمار الذي يسمى الآن هناك كانت تسوزع الصدقات أي صدقة التمر وكان لطلبة العلم حظ فيها واليوم نقول إذا كانت هذه الحالة في أمر المدينة وفي طلب العلم وقد وجد المسجد النبوي وهو أول ما يمكن أن يسمى معهدا علمية او جامعة اسلامية وقد جاءت الجامعة الإسلامية وكانت امتدادا لهذا المسجد النبوي فهي احق من يقوم بهذه الوصية كما كان يقول سعيد بن المسيب حينما يأتي طلبة العلم يقول مرحبا مرحبا بوصية رسول الله وقد جاء عن الحسن البصري لما بلغه هذا الحديث يقول والله لقد ادركنا اقواما والله ما رحبوا بنا وإذا جئناهم لم يعلمونا حتى نسألهم هذه مقابلة بين من يرحب بطلبه العلم وأن يقوم بواجبهم بقدر المستطاع وبين من يعرض عنهم ولا يرحب بهم ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغدوه لهذا المسجد الخاص لطلب العلم قسيما للغزو في سبيل الله حيث قال صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجدي مسجدي والإضافة بهذا المسجد لخير يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزى في سبيل الله نقول نعم بل وأشد لولا مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قسم الذين ينفون. وما كان ايش المهنه لينفروا ايش كاف وجعل طائفه تنفر لتتعلم في الدين فهنا ايضا من الذي يغزو في سبيل الله العالم ام الجاهل المتعلم ام الجاهل وكيف يعرف احكام الغزو وكيف يجود بنفسه وبماله في سبيل الله الا عن طريق التعليم فالتعليم قبل الجهاد ولذا عني صلى الله عليه وسلم بالتعليم وفي أحوج ما تكون إليه الأمة في غزوة بدر حينما كان الاساره يفادون أنفسهم بالمال فمن لم يكن له مال يفدي نفسه وكان قارئا كاتبا جعل عليه صلى الله عليه وسلم أن يعلم عشرة صبية من أبناء الأنصار القراءة والكتابة مطلق قراءة وكتابه. لماذا؟ سبحان الله أليست افتتاحية هذا الدين وافتتاحية وحي هذه الرسالة المحمديه قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم افتتاحية وحي الإسلام بايش بالقراءة والتعليم بالقلم وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع أنه نبي أمي تكون افتتاحيه رسالته بالقراءة والكتابه ما كانت أميته نقصا بل كمالا في حقه لأن الأمية أصبح معلما للمتعلمين لا للأميين فارس والروم وهم أصحاب الحضارة القديمة جاءوا يتعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب وفد نجران وهم أهل كتاب يأتون يتعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وهم أهل كتاب يتعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكشف لهم ما كانوا يخفون من كتابهم إذا افتتاحية رسالة النبي الأمي بالعلم بالقراءة بالكتابة وهكذا مسألة العلم ومعذرة إذا طوفنا يمينا أو يسارا في هذه المناسبة لكن الشيء بالشيء يذكر والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه سعيد بن المسيب يسأل جلساء ما تقولون ماذا ترون فيمسكون عن الجواب فيخبرهم بحادثة واقعية بأن رجلا وقع أهلك ثم أرسل إلى المدينة يسأل في ذلك فقال الناس متفق العلماء قال الناس كل أسباب طلبة العلم الناس الذين يبادعون بالقول بدون علم يفرق بينهما من حين من حين وقعها يفرق بينهما إلى العام القابل حتى يحج يعني يقعد سنة كاملة بعيد عن بعض هذه تشديد ولا لا هذا شيء زايد ما له حد وقال سعيد بن كان يقول وانا قلت اي استنادا على ما قاله علي وابن عباس وعمر وغير ذلك يفرق بينهما متى بعد ان يحرم هل بعد ان يحرم مباشرة من الميقات ولا بعد ان يحرم ويصل الى المكان الذي وقع فيه الوضع السابق هناك من يقول من اول مباشره الاحرام هناك من يقول لا من الموطن الذي وقع فيه الوطء السابق نعم قال سعيد لوجههما يتم حجهما الذي ابتداه فاذا فلينفذ لوجههما ويتم حجهما كما قال علي وعمر وابو هريره في اول الباب نعم فاذا رجع فرغ من حجهما على فساده رجع واذا اراد البقاء في مكه انا اقول رجع فان ادركهما حج اتيا بحج من عامق طب واذا اراد البقاء في مكه لا يقبل منهم احرام بالحج في مكه لابد ان يرجع ويأتي باحرام من ميقاتهما وهذه النقطه بخلاف من جاء حاجا واخطا الحساب ووجد الناس قد نزلوا من عرفات الى منى وفاته الوقوف بعرفة هذا افسد حجه ولا فاته الحج فاته الحج احرامه باق ولا الغي باق لو اراد البقاء باحرامه بمكة الى عام قادم لا بأس بذلك لماذا لان احرامه باق صح فحاليه الاحرام موجودة. بخلاف الذي وطأ اهله قبل الوقوف فقد أفسد الاحرام لم يبقى هناك احرام اذا رجع فكلمة رجع بجانبها ايش لا يقبل منهم تجديد احرام من مكه في عام قادم نعم وقال حج عليه فان ادركهما يعني ما مات بقي على قيد الحياة وأدركهما حج من عام قابل نعم فعليهم الحج فعليهما الحج بدلا من الحج المرض والهدي الهدي متى يكون في قضاء الحج الفاسد في تلك السنة الاولى او يترك ويؤجل ويهدي مع الحج الصحيح الجمهور على انه يكون مع الحج الصحيح لا يهدي في سلتهما لأن ذاك الحج فاسد لا يحتاج إلى الهدي إنما الهدي يكون مع الحجة الصحيحة من العام الثاني. هذا هو ويهلان من حيث أهل بحجه هذا هو ويهلان من إيش حيث أهل... من حيث أهلا من حيث بحجههم السابق لا أن يمكث في مكة لا بل يرجع ومن فين يهل يهل من حيث أهل إن كان قدما من الشام ومر بالمدينة فمنها وإن كان من المدينة فحيث ما أهل يعني يأتياني بحج مطابق كل المطابقة للحج الذي أفسد. نعم. ويتفرقان حتى يقضي حدّهما. يتفرقان على الصورة التي قدم. ليس معنى كل واحد إيش في قافلة وحدة ولكن هما في رحلة واحدة ولكن لا يخلو بها بحيث لو أراد منها ما سبق. يكون متمكنا من ذلك لا انما يفرق بينهما اي لا يخلو بها فأكونان في سياره واحده كان معهما اخرون معه مثلا اولاده او معه جماعه او كذا فلا مانع في ذلك قال مالك يهديان جميعا بدلا ثم بين مالك هذا واقع اهله عليهما هدي اي الهدي مالك يقول عليهما جميعا بدنة بدنة بدنة الثانية هذه تاكيد للأولى ولا تجديد تجديد وتأسيس أي كل واحد منهما عليه بدنة وهنا يأتي تفصيل الفقهاء إن كانت مطاوعة فعليها بدنا لأنه باختياره ومن مالها وإن كانت مكرها فبدنتها على من؟ عليه هو والحج من عام قادم على من حجها هي على حسب من إن كانت مطاوعة فمن مالها الخاص وإن كانت مجبرة فعليه هو لأن من أفسد شيئا عليه إصلاحه أو عليه عوضه أما إذا كان الوطء مع جارية مع أمة مملوكة فسواء مطاوعة ولا مجبرة لأن الأمة لا إيه لا حق لها في الامتناع وله تصرف فيها وعليه نفقتها مطاوعة ولا مجبره فنكون اذا كان لزوجة فإن طاوعت فالبدنة من حسابها وإن أكرهت فعلى حسابه هو وكذلك نفقة الحج في العام القابل متابعة ليش للإكراه أو للمطاوعة أما الأما فلا إجبار ولا مطاوعة ودنتها عليه هو